All yeah. right. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا كُرُنِي شَفَاءٍ وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لا يُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً وما لا آل <تصفيق> وعن ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ve. <tuh> إن رَبَّكَ عن شيء من Altyazı وسكم، هو أعلم بما لتتقا، صدق الله العظيم.